book 2 82 82 82 भूतकाल الماضي 2 الماضي 2 तुला रुग्णवाइका बोलवावी लागली का هل كان عليك ان تستدعي الاسعاف هل قد توجب عليك ان تستدعي الاسعاف تالا دكتور بولवावा लागला का هل كان عليك ان تستدعي الطبيب هل قد توجب عليك ان تستدعي الطبيب تالا पोलिसांनी बोलवावे लागले का هل كان عليك ان تستدعي الشرطه هل قد توجب عليك ان تستدعي الشرطه आपल्याकडे टेलीफोन क्रमांक आहे का माझ्याकडे आताच होता هل لديك رقم تليفون كان لا يزال معي منذ لحظات هل لديك رقم التليفون खनल यजलमाई मुंजू लहाजा आपल्याकडे पत्ता आहे का माझ्याकडे आत्ताच होता मुंजू लह आपल्याकडे शहराचा नकाशा आहे का माझ्याकडे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 هل جاء في الموعد لم يستطع ان ياتي في الموعد تعال रास्ता सापडला का त्याला रास्ता सापडू शकला नाही هل وجد الطريق لم يستطع ان يجد الطريق هل وجد الطريق لم يستطع ان يجد الطريق त्याने तुला समजून घेतले का तो मला समजून घेऊ शकला नाही هل فهمك لم يستطع ان يفهمني هل فهمك لم يستطيع ان يفهمني तू वेळेवर का नाही येऊ शकलास لماذا لم تستطع ان تاتي في الموعد لماذا لم تستطع ان تاتي في الموعد तूला रास्ता का नाही सापडला लिमाझा लम तस्ततुअ अन तजिद अल तरीक लिमाझा लम तस्ततुअ अन तजिद अल तरीक तू त्याला का समजू शकला नाहीस लिमाझा लम तस्ततुअ अन तफहमे लिमाझा लम तस्ततुअ अन तफहमे मी वेळेवर येऊ शकलो नाही कारण بسيس سالون هوتيا لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باس لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باس ملا رستا سابرو شكلانا هي كارن ماجحة كاري شهراتا نكاشا نهوتا لم أستطع أن أجد الطريق لاني ما كان معي خريطه المدينه لم استطع ان اجد الطريق لاني ما كان معي خريطه المدينه ميتا لا سمجو شكلو नाही कारण संगीत खूप मोठ्याने वाजत होते لم استطع ان افهمه لان الموسيقى كانت صاخبه جدا لم استطع ان افهمه لان الموسيقى كانت صاخبه جدا ملا تاكسي घ्यावी लागली لقد كان علي ان اخذ تاكسي سياره اجره لقد توجب علي ان اخذ تاكسي ملا शहराचा नकाशा खरेदी करावा लागला لقد كان علي ان اشتري خريطه المدينه لقد توجب علي ان اشتري خريطه المدينه ملا راديو بند करावा लागला لقد كان علي ان اطفئ الراديو لقد توجب علي ان اطفئ الراديو